وهو اسمه سبحانه وتعالى اسمه سبحانه وتعالى المتكبر عز وجل اسمه عز وجل المتكبر سبحانه وتعالى ورد هذا الاسم في قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر ومن الأسماء التي تشترك مع اسم الله سبحانه وتعالى المتكبر في بعض معانيه اسم الله سبحانه وتعالى الكبير واسم الله تعالى الأكبر فالله سبحانه وتعالى هو المتكبر وهو الكبير وهو الأكبر سبحانه وتعالى هو الكبير عز وجل كما في قوله تعالى وهو الكبير المتعال وهو الكبير المتعال في قوله سبحانه وتعالى وأن الله هو العلي الكبير والله سبحانه وتعالى أكبر كما يقول المسلمون في أذانهم وصلاتهم الله أكبر سبحانه وتعالى وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولا ذكر الله أكبر يعني حتى ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء المؤمن عندما يقول في صلاته الله أكبر يعني اكبر من الدنيا وأكبر من كل ما سواه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء عز وجل وصف سبحانه وتعالى نفسه بصفة الكبرياء في قوله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى جاء هذا الاسم أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسم المتكبر ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله سبحانه وتعالى به ويصف الله تعالى به من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا الجبار أنا المتكبر يقول الله عز وجل أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال يمجد نفسه يمجد نفسه سبحانه وتعالى قال فجعل يقول الروي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يقول الله تعالى أنا الجبار وأنا المتكبر أنا الملك وأنا المتعال يمجد نفسا وكما ذكرنا في بعض الواتح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بشماله ويهزهن سبحانه وتعالى يقول أنا الملك أنا الجبار وأنا المتكبر يمجد نفسه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويهز يده صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يمجد الرب نفسه يقول أنا الملك أنا الجبار حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة لا يخرن به عليه الصلاة والسلام طيب المعنى اللغوي لهذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى المتكبر. وكذا اسم الله تعالى الكبير أيضا. ففي لغة العرب يقولون كبيرة بمعنى كبيرة اللي هي بالكسر. هذه بمعنى إيه كبيرة في السن. هذه تستعمل في حق البشر والمخلوقات وكذا. وقال كبيرة بمعنى كبرت سنه اللي هي بكسر الباء. وكبرة أي عظمة وتعالى. وهذا هو المستعمل إيه في حق الله تعالى. كبرة بمعنى عظمة وتعالى. والكبر أو الكبرياء معناها العظمة والعلو والرفعة الكبر والكبريا معناه العظمة والعلو والرفعة وكبر الأمر معظمه والذي تولى كبره منهم في الله سبحانه وتعالى يقول عن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق في حادثة الإفك قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عزاؤنا الذي تولى كبره يعني كبر الأمر يعني تولى معظم الأمر وتولى الترويج له والدعوة إليه وكذا فهذه المعاني اللغوية لكلمة الكبر والكبرياء واسم المتكبر طيب الكبير والمتكبر في اسماء الله سبحانه وتعالى معناه أن الله عز وجل هو الكبير أي هو العظيم الجليل سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل سبحانه وتعالى وهو الذي تعالى عن صفة الخلق جميعا تعالى عن صفة الخلق جميعا يعني تنزه سبحانه وتعالى عن أي يشبهه شيء ومن معانيه أيضا المتكبر على عتات خلقه المتكبر على أعدائه من المجرمين وعلى عتات خلق الله سبحانه وتعالى وهذا الاسم العظيم في حق الله سبحانه وتعالى كمال وفي حق المخلوق اسم المتكبر في حق المخلوق يكون نقصا لماذا؟ لأن المخلوق الذي يتكبر يعني انه يرى نفسه يعني كبيرا عظيما ليس كمثله شيء ويرى ما عداه يعني صغيرا حقيرا لا يرقى إلى مستواه ولا الى درجته فهذا المعنى في حق المخلوق مذموم لانه مخالف للواقع ومخالف لحقيقه الأمر فحقيقه الأمر أن الانسان صغير وضعيف ويعني بعض السلف يعني يقولون يعني كيف تتكبر أيها الإنسان وقد يعني خرج الإنسان من من مجرى البول مرتين يعني أو كما يعني أكرمكم الله يعني الإنسان يولد يخرج من صلب أبيه ويولد يعني من بطن أمه وكذا ويقول بعضهم أيضا كيف تتكبر بعض السلف يقول كيف تتكبر أو كيف يتكبر الإنسان واوله نطفة مزره واخره جيفة قذره وهو بين ذلك يحمل العذره يعني أكرمكم الله يعني اوله نطفه يعني خلق من ماء مهين ثم آخره يكون جيفة قذره يتافف الناس من رائحتها ومن القرب منها وهو بين ذلك يحمل القذر والاذى ويحتاج الى دخول الخلاء وكذا فطبيعه الانسان فيه يعني نقص فلا يليق به أن يرى نفسه يعني عظيما وينتقص ممن عداه ويرى من دونه يعني احقر منه أو أقل منه فمن سواه من البشر يشتركون معه في الانسانيه انهم بشر خلقهم الله سبحانه وتعالى كما خلق والهدايه بيد الله سبحانه وتعالى وقد يتكبر طائع على عاص فيهدي الله تعالى العاصي ويحبط عمل هذا المتكبر كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عابد من بني إسرائيل كان يمر في طريقه برجل فاسق فيأمره وينهى يمر برجل فاسق كان يشرب الخمر والعابد هذا يذهب للعبادة وكذا ويمر بالفاسق فيامره وينهاه فيقول الفاسق ايه خليني وربي ابو علي رقيبا ابو علي رقيبا خليني وربي فكل مره يقول له هذا فلما مر به ذات يوم ووعظه فقال العاصي نفس الكلمة قال خليني وربي ابو علي رقيبا فقال العابد قال والله لا يغفر الله لك قال والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبقت عملك. قد غفرت له وأحبقت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه لا تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى. تكلم بكلمة بدافع الكبر والعجب بنفسه. فأو بقت إيه دنياه وأخراه ليزول الله تعالى فكذلك يعني يذكر العلماء إنه ما ما من صفة يتكبر بها الإنسان أو كذا على من سواه إلا وجعل الله تعالى في مخلوقاته من يفوقون الإنسان في هذه الصفة يعني من تكبر بقوته أو كذا جعل كم من أصناف الحيوان الذي خلقه الله تعالى منهم يعني أشد من الإنسان قوة وأقوى منه سمعا وأقوى منه بصرا وأقوى منه يعني عدوا و يعني وكذا إلى غير ذلك يعني من الأمور التي يتطاول بها الإنسان على الخلق جعل الله تعالى بعض البهائم والحيوان يعني تفوق الإنسان في هذه الأمور وكذا ثم إن الإنسان يعني صغير حقيقة الإنسان أنه صغير في هذا الكون يعني إذا نظر الإنسان إلى حجم الأرض بالنسبة لحجم يعني الكواكب التي في المجرة واحدة التي فيها الأرض فما بالك بملايين المجرات وكل مجرة من هذه الملايين فيها يعني ملايين الكواكب وكذا التي يكون بعضها أكبر من الأرض بملايين المرات وكذا فهذا الكون يعني الفسيح المترامي الأرجاء يعني ما حجم الإنسان في يعني هذا الكون فالإنسان هذا مخلوق يعني ضعيف عاجز ليس له أن يتكبر والله تعالى هو الكبير لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في الكرسي لا كانت حلقة كحلقة في فلا يعني نسبة حجم السماوات السبع السبع هذا الكون كله نسبة حجمه بالنسبة إلى كرسي الله سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في فلا زي حجم حلقة ألقيت في صحراء والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلا يعني نسبة الكرسي إلى عرش الله سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في فلا والعرش في كف الله سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في ثلاث كأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعني في هذا يبين لك يعني كيف أن الإنسان صغير لا قيمة له ولا وزن وأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى فإذا المتكبر في حق الإنسان وصف نقصد وصف نقص لأنه يصف نفسه بما ليس فيه وبما يخالف الحقيقة والواقع لكن الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه سبحانه وتعالى أنه المتكبر أي هو سبحانه وتعالى الكبير العظيم المتكبر هو الذي يعني يرى نفسه كبيرا وما سواه صغير فالله سبحانه وتعالى هو الكبير حقا سبحانه وتعالى وما سوى الله سبحانه وتعالى كلهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ضعيف محتاج إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل عندما يخبر عن نفسه سبحانه بأنه الكبير وأن ما سواه صغير فقير محتاج إليه سبحانه وتعالى فهو عز وجل يخبر عن حق لكن الإنسان إذا أخبر بهذا عن نفسه فإنه يخبر عن باطل وعن زور وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إذاري الكبرياء اريدائي والعظمه اذاري وفي روايه والعز اذاري فمن نازع واحدا منهما القيته في النار فمن نازع واحدا منهما القيته في النار رواه مسلم وفي روايه القيته في النار ولا ابالي لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر سبحانه وتعالى الذي يعني يحق له سبحانه وتعالى وله عز وجل أن يتصف بهذا الاسم يعني هو حق في حقه سبحانه وتعالى وهو عز وجل يبغض من تكبر من خلقه ومن تعالى من خلقه فإن الله تعالى يبغضهم ولا يحبهم وورد هذا في يعني مواضع من كتاب الله سبحانه منها قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة وأخبر الله تعالى عن إبليس لعنه الله أنه استكبر عن, عن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فمقته الله تعالى ولعنه بتكبره وتعريه استكبر على آدم وقال أسجر لمن خلقت طينا وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان ذلك موجبا لحلول غضب الله سبحانه وتعالى عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زرة من كبر أو مثقال حبة من خردل من كبر يعني وهذا يضرب به المثل الزرة هي النمل الصغيرة النمل الصغير حبة الخردل نوع من النبات يعني يضرب به المثل في الصغر أخبر الله سبحانه وتعالى ايضا عن عباده المكرمين أنهم لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المتواضعين يعني عكس الكبر هو التواضع الذي هو خلق حميد وهو الخلق اللائق بالعبد أن يكون من المتواضعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه الله طيب حظ العبد من هذا الاسم يعني أو الآثار يعني الإيمانية التي تليق بالعبد يعني المتعلقة بحق هذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى أولا أن يتواضع العبد إذا علم أن الله تعالى هو الكبير وهو المتكبر سبحانه وتعالى فيتواضع العبد ويصغر أمام الله سبحانه وتعالى وأن يتواضع لعباد الله أن العبد أن يكون يعني مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم العبد أن ضعفه وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتواضع لعباد الله تعالى فلا يتطاول عليهم ولا يتعالى عليهم لأن الله تعالى هو وحده المتكبر والإنسان لا يليق به أن يتعالى على خلق الله وأن يعني مما يليق بالعبد ايضا أن يكون ممن تصغر في عينه الدنيا ويعظم عنده الرغبة فيما عند الله سبحانه علم أن الله تعالى هو الكبير وما سوى الله سبحانه وتعالى فهو صغير حقيق يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وتصغر الدنيا في قلب العبد وهذا أيضا من معاني قول المؤمن يعني يقول الله أكبر يعني من كل شيء وكما قال القائل يعني قال وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم, العظائم وتصغر في عين العظيم العظائم الأمور العظيمة تصغر في عين العظيم ويستسهل الصعاب ويعني فالمؤمن يعني يتعلق قلبه بما عند الله سبحانه وتعالى ولا يعبأ يعني بهذه الدنيا وما فيها فهذا يعني أهم ما يتعلق بهذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على